المصفى خمس المغانب والمصفى والصدقة وليس خريشا قوم يهديلون معركة عب. عقرب عقربة في حديقة الموت بين مسينما و الثاني رواية واد غير ذي زرح هنا يتنعن الشرق الأوسط حدث محمدا بخبر جساسة وقصة التجار هو فقط من فافي رواية الكبار عن الصغر أنا تعريفه ما لا تعرف قصة تميم تميم الداري عن فاطمة بن تقيس أنها سمعت النبي صلى عم يذكر الدجال في خطبته وقال فيها أحدثني تيمون الداري وذكر خبر جساسة وقصة الدجال سان بالنسبه لسكين رديدن فالمصهر كيقولوا كيخاف من خياله و انه يمنع كل من يشارك في اي غزوه اسريه او, أو باث غزوه اسريه باث رديد ياهود خيبر و ياهود فديك أدرك الدواز دوز هنا الان الله يهتم